أين الله صاحب لا, لا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من يحدي الله فلا مدل لا ومن يدل فلا هاد له واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له والشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة وكسف الله بهذه الغمى وجاهد بالله حق جهاده حتى أعطاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه فهذه الأسئلة تقدمها إخوانكم السلفين من دولة الكاميرون لا والدنا وشيخنا المحدث الأكبر العلامة أبي عبد الرحمن مقبل النهادي الوادي حفظه الله تعالى ومتعنا الله سبحانه وتعالى به ونفع الله به الإسلام والمسلمين أما بعد يا شيخنا هل يجوز الالقاء الخطبة في الجمعة والإيدان بغير لغة العربية علما بأن المخادبين عازم أثابكم الله تعالى ذكره الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد الخطبه التي هي خطبة الجمعة نمون لاستناعها. والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة لا فالذي يظهر لي أن خطبة الجمعة وكذا خطبة العيد لا بد أن تكون باللغة العربية هذا وقد توسّع بعضهم تجاه أن يصلي للغة الفارسية وإن شاء الله. نتثبت من أخينا الشيخ الفاضل عبد الرحمن حبيب الله تعالى ماذا عندك يا أخانا عبد الرحمن في خطبة الجمعة وخطبة العيد تعال بارك الله تعال نقول ما عندك الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والهم بعد الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الخطبة بغير اللغة العربية لأن المقصود من الخطابة في يوم الجمعة ويوم العيد هو تذكير الناس هو الناس وتعليمهم ما تيسر من دين الله تبارك وتعالى فإذا قام الخطيب وهو بين أقوام أعاجم لا يفهمون اللغة العربية فتكلم باللغة العربية وهذا حاصل كما أخبرت من بعض الإخوة الصوماليين وغيرهم يكون الخطيب في مجتمع أعجمي فيتكلم بكلام بليغ وجميل ثم يكون أكثر الحضور لا يفهمون شيئا ماذا يفعلون؟ بعد خطبة الجمعة, خطبة الجمعة يقوم واحد من المترجمين يقول قصد الخطيب كذا وكذا وكذا لا أشف أن المترجم يكون على عجل لماذا؟ لأن الناس ما جاوا إلا لخطبة الجمعة وقد سمعوا القطبة وصلوا الصلاة وليسوا مستعدين أن يسمعوا جميع ما يترجمه هذا المترجم فبالتالي والله تعالى علم يعني كل النبع يعني هذا والله تعالى علم لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله تبارك وتعالى لا شك يكون بما يتلى من كلام ربنا عز وجل في هذه الخطبة ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا بالصلاة الصلاة يعني من الذكر الذي أمرنا يعني بالمسارعة إليه هذا الله تعالى والسلام عليكم إن جنا يا شيخنا الإمام يقوم بعد نهاية الصلاة الجمعة فيبين للناس مضمون الخطبة باللهجة المهلية لأنه يلقي الخطبة بالأراضية وقد يكون ذلك قبل الخطبة أو بعد الخطبة لا علم مانعا من هذا أن ماذا يعني يتكلم باللغة العربية ثم بعد ذلك يترجم أو قبل ذلك تترجم والأحسن أن يكون قبل الخطبة لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضوة الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتغوا من فضل الله فضل برك الله فيك